صاحي ط بسكت لو سمحت اسمع من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت اقولك ما تكونش من غير ما تجاوب بلاش نضيع وقت كله يا قلبي يقوله كله الرح راح اشميني داوي من فينا من ظلم نميت الافع علي من فينا بان غرا مالاش منيداوي من فينا من ظلم لا بت الافع علي bchinaa taabt min alikhlas من habchinaa taabt min alikhlas ana في كل الحقايق ليه دايما فرحنا ما يغمش اللي ليه من دار واحنا عارفين كل الحقايق ليه دايما فرحنا جنا تعبت من الاخلاص الناس لبعجنا تعبت من الاخلاص كم مره قاله الاخلى الناس عليا اللي شتوه عمره ما تقول سي سا لو سمح اسمع من غير ما تجاوب بلا شيء تضيعوا بس هو ما تقول لي شيء اسمع لو سمح اسمع من غير ما تجاوب بلا شيء تضيعوا كله قلبي يقول له قل لي كل anna